بسم الله الرحمن الرحيم را كتاب أحكمت آياته ثم فصلت باللد حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا إِلَى أَجَلٍ مُسَمَّا وَيُؤْتِكُ الَّذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ وهو على كل شيء قدير ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه عليم بذات الصدور وما من دام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 وَلَن نؤَخِّرَنَّ عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِلَّا أَمَتْهُمْ مَّعْدُودَةً لِّيَقُولُنَّ مَا يَحْبِسُهُ أَلَا يَوْمَ يَأْتِيهِمْ لَيْسَ مَصْرُوفًا عَنْهُمْ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ ولَئِنْ أذقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ إِنَّهُ لَيَأُسُ كَفُورٌ وَلَئِنْ أذقْنَاهُ نَعْمَاءً بَعْدَ وَرَاءَ مَسَّهُ لَيَقُولَ نَذَهَبَ السَّيِّئَةُ عَنِّي إِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُورٌ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 فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا باديا رأي وما نرا لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين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 إن أجري إلا على الله وما أنا بطالد الذين آمنوا إنهم ملاقوا ربهم ولكني أراكم قوما تجهدون ويا قوم من ينصرني من الله إن طرتهم أفلا تذكرون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 إِنَّ رَبِّي لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي بَوْجٍ كَالْجِبَالِ مُنَادَاً نُوحٌ ابْنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ يَابُونَ لَنْ يَرْتَكَمَ مَعَنَا مَلَأَتُكُمْ مَعَ الْكَافِرِينَ قَالَ سَآوِي إِلَى جَبَلٍ يَعْصِمُنِي مِنَ الْمَاءِ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 قِيلَ يَا نُوحَ اهبط بِسَلَامٍ مِنَّا وَبَرَكَاتٍ عَلَيْكَ وَعَلَى أُمَمٍ مِمَّن مَعكَ وَأُمَمٌ سَنُمَتِّعُهُمْ ثُمَّ يَمَسُّهُمْ مِنَ عذابٍ أليمٍ كِلَكَ مِن أَمْبَاءِ الغيبِ نُوحِ هَاءِ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 وَاَقِمِ الصَّلَاةَ رَبَّكُمْ سُبْحَانَهُ وَتُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيَزِيدْكُمْ قُوَّةً وَيَزِيدْكُمْ قُوَّةً إِلَى قُوَّتِكُمْ وَلَا تَتَمَنَّوْا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 قال اني اشهد الله مشهد اني بريء مما تشركون ميادونه فكيدوني جميعا ثم لا تنصرون اني تمكنت على الله ربي وربكم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 فاتيلك عاد جحدوا بايات ربهم وعصوا رسله واتبعوا امر كل جبار عنيد واعذبوا في هذه الدنيا لعنه ويوم القيامه الا ان عادا كفروا ربهم الا بعد العاد قوم هود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 قالوا يا صالح قد كنتم فينا مرجوعين قبل هذا أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وإننا لفي شيء وإننا لفي شك مما تدعون إليه مريب قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وأتاني منه رحمة فمن ينصرني إن عصيته فمن ينصرني من الله إن عصيته فما تزيدونني غير تخسير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 اِنَّ مَوْعِدَهُمُ الصُّبْحُ, الصبح Okuduğum ayeti kerime, cüz 12 Hud suresi ayet 81.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 ويا قوم أوف المكيال والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين مقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين وما أنا عليكم بحفيظ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 إِنَّ رَبِّي رَحِيمُ وَدُودُ قَالُوا يَا شُعَيْبُ مَا نَفْقَهُ كَثِيرًا مِمَّا تَقُونَ وَإِنَّا لَنَرَاكَ فِي نَا ضَعِيفًا وَلَوْنَا رَحْقُكَ لَرَجَمْنَاكَ وَمَا أَنْتَ عَلَيْنَا بِعَزِيزٍ قال يا قوم أرهطي أعز عليكم من الله فاتخذتموه ورائكم ظهريا إن ربي بما تعملون محيط ويا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل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 إن في ذلك نَأَيَّةٌ لِمَنْ قَافَ عذابَ الآخرةِ ذَالكَ يَوْمٌ مَجْموعٌ لَهُ النَّاسُ مَذَالكَ يَوْمٌ مَشْهودٌ وَمَا نُؤخِّرُهُ إلَّا لِأَجْلٍ مَعْدودٍ يَوْمَ يَأْتِ لَا تَكَلَّمُ نَفْسٌ إلَّا بِإِذْنِهِ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 إن الحسنات يذهبنا السيئات، ذلك ذكرى للذاكرين، فاصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين،